وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحراب الذي جعلناه للنار والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاتف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشَرِّكْ بِشَيْءٍ وَظَهِّرَ الْبَيْتَ لِلْطَّائِفِينَ وَظَهِّرَ الْبَيْتَ لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَعِ السُّجُودِ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 فكل منها وأضعم الباب إِسَالْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقْضُ تَفْثَهُمْ وَالْيُوفُ نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمِنْ يُعْظِمُ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ